وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا, ألا تتخذوا من دوني وكيلاً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 ولا تعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعدوهما بعثنا عليكم، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار وَكَانَ وكان وعدهم ثُمَّ ثم ردّدنا لكم الكرة عليهم وأمدّدناكم وأمدّدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً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 İnna hāzal Qur'ān yehdi lillatihi aqom, w yebšir al-mu'minin, w yebšir al-mu'minin al-ladīn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 بكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طَ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا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 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقو فيها فحق عليها القول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 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ دحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فالائك كان سعيهم مشكورا كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الهًا آخر فتكون مذمومًا مخذولًا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا برأحدما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفِّ فلا تقل لهما أُفِّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً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 وإما تعرضن عنه مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلو أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قت لهم كان خطأ كبيرا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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا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 فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيْمًا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 Sovrahannahua taralla, maa ja kuluna, kuluna, kuluna, kuluna, kuluna, kuluna, kuluna, kuluna, kuluna, شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما فورا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدَبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى, وإذ هم نجوى إذ يقول ظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انذر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا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 قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُون قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثُم إِلَّا قَلِيلًا وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ INNA ASH-SHAYTANA YANZAGU BAYNAHUM INNA ASH-SHAYTANA KANA LIL-INSANI ADUWAN MUBINA RABBUKUM A'LAMU BI-KUM IN YASHAA YARHAMUKUM AW IN YASHAA YA'ADDHABUKUM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 قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 ونوخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان كبيرات وإذ قلنا للملاك تسجدوا لأدم فسجدوا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 لا أحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنما جزاؤكم جزاء أم موفور واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم